أقول السيد ذكيركم في فتوى الشيخ العلاف تراضيه النهاية المنطقة العقل الله تعالى هاي متعلقة بمعهده الواضي لأنه يزير من هذه الفتوى الذي يسمعه فيها نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد قبل لك فتوى مؤخرا لشيخنا العلامه المحدد الربيع النهائي المدخلي حفظ الله تعالى في شأن محمد ابن ابراهيم السعدة ويعني هذه الفتوى نقلها او سال الشيخ سال اخونا الشيخ محمد ابراهيم واخ من طاجكستان أخو لطاجن، من أذري بيجان، خم أذري بيجان، كان منذ أقل من شهرين تقريبا يعني فترة قريبة شهر أو شهرين، أخري، لا، كان ذهب إلى الشيخ إلى شيفنا ربية، فسأله عن حام إبراهيم، والذي استفاد منه نخدرك، فقال له الشيخ، ماذا يقول هذا؟ هل يطعم في دعات مصر السلفيين؟ ثم استبرك الشيخ وقال ان كان يطعن في دعاة مصر السلسفين هو ضال كان يطعن في دعاة مصر السلسفين هو ضال هكذا قال الشيخ بالنص هو ضال طبعا الشيخ من قبل هذا وهو يعرف ضلاله وانحرافه ولكنه كان يصبر عليه رجاء يرجع وكان قبل ذهاب هذا الأخ إلى شيخنا ربيع كان قبلها هذا كان أيضا واحد من إخواننا الروسيين العلو طاجيكي كان التقيت به في المدينة وأخبرني أنه مكث عند محمد إبراهيم حوالي ثلاث سنوات وذكر لي الطوام التي كان يسمعها هناك من الطعن والتبديع في علماء السنة محملاتها في عدد من البلاد وبعض الأمور الأخرى التي فيها الغمز في بعض أصول السنة فالمؤمن كتب ورقتان فيها هذه الأمور التي سمعها بنفسه هناك كما طلبت أنا ذلك منه وأخذت هذه الورقة وقرأتها على الشيخين ربيع في ذاك الوقت كان متفاعلين ستة أشهر تقريبا أكثر شهر رمضان الماضي هذا هو شهر رمضان الماضي أبو أبو بكر تاجيك نعم أحسنت فقرأتوا على شيخنا العلامة ربيع فقال لي الشيخ اجعل هذا الأخ يوقع عليها هو من معه ممن شهد من هذا الأمر وكان الأخ أجبرني أنه عدد من الإخوة الذين حضروا هذه الأمور ويشهدون عليها وقال لي اجعله يوقع عليها هو من معه وينشرونها ثم لما رجعت إلى مصر أهتق الاخ أن يأتي مكة بنفسه وأن أهتق إلى اللقاء بشيخنا ربيع وقرأ عليه هذه الورقة مرة أخرى وقال له الشيخ مثل ما قال لي قال لو وقع عليها أنت وانشروها في التحذير من محمد إبراهيم في بيان. ضلالاته التي أضل بها فئاما من شباب المسلمين بغير حق وهو يحمل وزر كل من ضل بسببه وهو ما زال على ما هو عليه من العصبية للحجور ولمن معه ممن من ثبت ضلالهم بوضوح وهو ثابت على هذا وأسأل الله يهديهم أسأل أن يهديه وما يحبه لا يضل ولكنه لم يقبل نصيحة شيخنا ربيع بالنصائح شيخنا ربيع لكن نصحه بها في الجلسة التي تمت بيني وبينه منذ ما يقرب من خمس أو ست سنوات في جلسة طويلة استمرت ما يقرب من ساعتين أعطاهم فيها الشيخ ما يكفي لهد الجبال من المصائح حتى انا اصبقت عليه والله اصبقه نفسه يعني من نصح نص او رغم ان اصبقه شايفين عليه مشيت كان صديقا به رحيما به لابصى درجة رغم ما يجد منهم التعلم من تعلم حتى قال له الشيخ يا انت متعلم واذا وجدت تحدث عن والله ربنا قال انت اذا وجدت تحدث يعني يعني من شده الشيخ متعلم تعلم تعجيب ثم يقول له شيخ كل هذا يقول له شيخ لا أفضل أن أقول نفسنا يعني تنعني ان أقول هذا قال أخي نفسك هذه جعلها تحت قدمي ما نفسك قال أنت يتجبري ما نفسك وقال أنه هذه التي أنت تتكلم بها قد تعلمتها من دراستك الأزهر اترك هذه الدراسة اترك هذه الطريقة اترك هذا التطبيق اترك هذا التعلق لا تتتبع إخوانك بهذه الطريقة آه لا تتكلم في أحد قل الله اسكت لا تتكلم في أحد لا تتكلم في السلفيين ولا في السلفيين قل حتى أهلي بيت على تتكلم فيه غيرك في يتكلم هكذا قال الله في النص هذه في جلسة مسجلة ما زالت حتى الان وانا لم انصرها حتى الان مراعاه ل لعله ان يتوب وان يرجع ولكنه لم ينتفع بهذه النصائح وهذه الزواجر التي زجراه بها شيخنا ولم وجدت من ذلك احضرت اقوم بشيء من التنبيه له حتى يفيق من الغفله التي يعيش فيها ولهذا فنشرت ملخصا لكلمات شيخنا في هذا المجلس التي فيها التحذير من طريقتي هذه ولم أنصر المجلس ولعل أن يأتي الوقت المناسب لنصر هذه الجلسة التي تبين حقيقة هذا الشاب بجلاء فعلى إخوانينا يحذروا منه ويحضروا وينقلوا كلمة الشيخين هذه في التحذير منه وعلى الأخيصة جمه فقلت <تصفيق> <تصفيق> الفتوى الأخيرة هذه التي قال فيها شيخنا ربيع هذا أمره موجودة لقد سجلها لما قال إن كان يطرح في دعات نصر هو يعني هذه هذه الفتوى يعني ليست غريبة هذا كلام الشيخ من قبل علم. نما يعني لما من طريقتي هذه وكما قال له في الجلسه فدرت بيني وبينه منذ ست سنوات قال له لما لما انا وجهته قلت له انت تسير, تسير على الخطوات الحداديه اخذ يعني يقوم ويقعد وينتفض ويقول انا ابرئ من الحدادية وكاد ان يقتل ولعله بكى اقول له الشيخ والله انت, انت كنت تتبرأ من الحداديه وكنت تتبرأ تتبرأ من الحداديه ولكنك تسلك مسلكه ايش ينفع تتبرأ من حداد وانت تسلك المسلك نفسه الشيطان خطيئنا وعرف حالهم في اول جلسه كان اجلسه وما جلت مع الشيخ قبلها. الشيخ قبل عن طريقي. أنا كنت أبلغ أكباره بالشيخ وفي الشماء كان أهدف أصله هذه الجلسة كانت أول جلسة يجلسه مع الشيخ بالعالم وأهدف لذلك يجلس عماته وأعلم لكن كجلسة مباشرة أو خاصة مع الشيخ على حد عمي هذه كانت أول جلسة يجلسه مع الشيكين ربيع في حضوري والتي استمرت كما ذكرت قرب ساعتين نصحه الشيخ في عدة نصائح لم ينتبه ولا بأي نصائح منه لم ينتقى بأي نصائح كان الشيخ قال له شيئا وهذا شخم من يعرض عن نصح العلماء يكون هذا حال كحال هذا أمثالها لا يفعله الله عز وجل إلا أن يتوب وأن يستقيم على الحق فألكم العبرة فيه وأسأل الله عز وجل أن يعني يهديه وإن لم يهتدي أن يكون تشراه على المسلمين وأن لا يمكنهم من إضلال أحد ما هذا اليوم يصلى الله على محمد رؤية المصر